Bye. ثم من ضمن غي والله يكتب ما يبيتون, والله يكتب ما يبيتون والله وكان الله وليك لا أمفل وإباءاهم امر من الأمن او الخوف ان تابوا به ولن ردوه ان لم ف بِقَُهُ مِنهُمْ وَدَول فَقُْلَكُم وَحَّ تُغُولَد كَفَتُ مُ الشَّ قََ فقاتلی والله أعشد تب سعوا تنكيلا من يشفا شفاء حسن ومن يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له